وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض خالدين فيها ما ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ أَمْرِ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَقُغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ O tan kan nu in la vi nonò le mo فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ ان الله احسننات يذهب السئات ذلك ذكر quin fasto quim camau milta am meluna vòsci فتمسكمنا وما لكم Meus fò la tanò Ari an ou levèm Was middel fa'inna Allah la yudhi wa نون عن الفساد في الأرض إلا قليلا wa manca na un bucali ull tal وَلَئِنْ سَأَلَكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ يَسْأَلُونَكَ مَتَى الْوَعِيدُ ۖ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ Wa li zalika khalaquhum Wantam ma skalimtu la am la annaj Mamina al din na tiò si agir wan qu'llam n'quss wan ai Oh, God. Holy oh, أبو له هو توكل عليه وما ربك بظالم فيل النمى قُلِ اللهُ وَحْدَهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا بما ohaina ilayka hadha alqur'ana wa in kuntum min qawlihi la أهدى أن شعرك كون كاو الشمس والقمر En nas se okan zalitai ajutan vit ka bou ka on u li mukamta u lil fi wa yit munamta u alai 我 eu din mon ne me goā Thank you. Thank you. Thank you. تقطوه بعض السيارة إن كنتم فاعلين صنق الله